ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرغما كثيرا ووسع ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن, خفتم أن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا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 وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ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 اَمْ كُنْتُمْ مُرْضًا أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَتَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكِرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون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 وَلَا يستَخفونَ منِن اللهَِّ وَهُو معهُ إذّ بَيتونَ ما ل يَرضَ مِنْ القَوون وَكَانَ اللهَّهُ بِمَا يَععملَلونَ مُحيطَا ه أَنتُمْهَا أُلَا إِجَادَلتُمْ عَنْهُم فِي الحيةِ الدُّنْيَا فمَيْ يُجَادِن اللهَّه عَنْهُم يَوْمَ القامَ فمَيْ يجَادِل اللهَّه عَنْهُم يَومَ الْ القِيامَةِ أَم من يكُون عَلَيهِم وكيلا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 فَقدَ احتَمَ لَ بُحتْتَانَو وَإِثْمَنُّ بِنان وَلَولَا فَضْنُ اللهَّهِ عَلَيْكَ وَرَرحمَتُهُ لَم الطَّائِفَةُم مِنهُم أَ يضِلّك وَمَا يُضِّونَ إِللاا أَن فُسَهُم وَمَا يَضُّونكَ مِن شَيْير